السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله العلي الأكرم شرع فأحكم وأنزل القرآن يهدي للتي هي اقوم وأكمل الدين وأنعم وأتم والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأكرم وعلى آله وصحبه أما بعد فأيها الإخوة الفضلاء إننا في هذه الدورة العلمية دورة إمام دار الهجرة والتي تقام في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية نجتمع على أمر عظيم على أمر عظيم إذ أننا نطلب فهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين ونتلمس فهمه بالطريق الأقوى الذي لا طريق سواه لفهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم فإنه لا يمكن لأحد أن يفهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراده الله عز وجل إلا بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وهذه أيها الاخوه نعمة من الله علينا عظمى تقتضي منا أن نشكرها ومن شكرها أيها الاخوه أن نكون مخلصين في الطلب نبتغي بذلك وجه الله نبتغي بذلك أن نعلم ما ينفعنا وأن نعلم هذا العلم لمن نستطيع وأن نزكي أنفسنا بهذا العلم أن نحرص على العمل بهذا العلم الذي نتعلمه واني اوصي نفسي واخواني بان نتقي الله عز وجل في العلم الذي نتعلمه نعمل به في معتقداتنا نعمل به في عباداتنا نعمل به في اخلاقنا نعمل به في السنتنا نعمل به امام الناس ونعمل به في بيوتنا نعمل به في معاملاتنا لزوجاتنا في معاملاتنا للمسلمين أقول هذا أيها الاخوه وأؤكد عليه لأننا في زمن كثر فيه الكلام وقل فيه العمل كثر فيه حملة الكتب وقل فيه من يحرص على تزكية نفسه بالعمل بالعلم كثير من المسلمين اليوم قد يتعلمون لكنهم لا يعملون ولا سيما فيما يتعلق بباب الشهوات، فكثير منا يتعلم ما يتعلق بأمر اللسان، لكن القليلين منا من يعملون بهذا العلم. قل من يتق الله عز وجل في لسانه اليوم؟ كذلك في معاملاتنا في بيوتنا ولذلك يا إخوة أوصي وأؤكد على هذا الأمر العظيم وهو أن نزكي أنفسنا بهذا العيب وأن نعمل به وإنا والله لمسؤولون عنه بين يدي رب العالمين سيسالنا الله عز وجل عما عملناه بهذا العيب. ايها الاخوه الفضلاء كما تعلمون في الوقت المخصص لنا من هذه الدوره سنتكلم عن مقاصد الشريعه وعلم المقاصد علم من العلوم العليه الكريمه العظيمه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عز وجل ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها خاصة الفقه في الدين يعني قوله رحمه الله ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها هذا مبتدأ خبره خاصة الفقه في الدين خاصة الفقه في الدين فلب الفقه في الدين هو معرفة هذا الأمر العظيم يقول رحمه الله خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها ما هو خاصة الفقه في الدين معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها وهذا ورد أيضا في كلام النفيس لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بيان ما ينبغي على طالب العلم في طلب العلم حيث قال رحمه الله جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه جماع الخير أن يستعين أي طالب العلم أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا إما أن يكون علما فلا يكون نافعا وإما أن لا يكون علما وإما وإن سمي به يعني يا إخوة والمقصود طلب العلم في الشريعة في الدين أن يحرص طالب العلم في هذا على طلب العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سواه مما ينسب إلى الدين إما أن يكون علما لكنه لا يكون نافعا وإنما يكون ضارا كما أسمع علم المنطق مثلا ليس موروثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما موروث عن اليونان وهو ليس بنافع والنافع منه موجود في السنة والضار منه كثير فيقول رحمه الله وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا وإما أن لا يكون علما أصلا وإن سمي به قال رحمه الله ولئن كان علما نافعا فلا بد ان يكون في ميراث محمد ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه يعني ان كان علما نافعا فلا بد ان يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله او خير منه قال رحمه الله وهذا هو وجه الشاهد في علم المقاصد قال ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه فإذا اطمأن قلبه إن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى يقول ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إن أمكنه ذلك يعني أن يعمل بالمقاصد التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء فيما جاء به النص أو لم يأت به النص فإن الإنسان فيما لم يأت به النص يتلمس تحقيق المقاصد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق بتحقيق مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم المقاصد أيها الاخوه علم سلفي اصيل اهتم به الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتابه الموافقات وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها وأسسوا قواعدها وأصلوها وجالت أفكارهم في آياتها يقول بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى آله وأصحابه الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها وأسسوا قواعدها وأصلوها وجالت أفكارهم في آياتها وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر آثارا كثيره عن الصحابة في اتباع الرسول. صلى الله عليه وسلم قال وهذا مما يبين أن المقاصد كانت معتبرة عندهم في المتابعة قال بعد أن ذكر اثارا كثيرة عن الصحابة في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفية متابعتهم ونظرهم إلى مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالصا إلى نتيجة قال وهذا مما يبين أن المقاصد كانت معتبرة عندهم في المتابعة والمقاصد أيها الاخوه من أهم الطرق لتمام أمر المؤمن في امتثاله الشريعة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر أي تم الأمر للمكلف في الامتثال فيمتزل على الوجه المشروع والاهتمام بالمقاصد أيها الاخوه طريق الأذكياء الأذكياء يقول الدهلوي في حجة الله البالغة أما معرفة المقاصد التي بنيت عليها الأحكام فعلم دقيق لا يخوض فيه إلا من لطف ذهنه واستقام فهمه لا يخوض فيها إلا من لطف ذهنه واستقام فهمه وكيف لا يكون هذا العلم بهذه المنزلة أيها الاخوه وهو يتعلق بمرادات الله سبحانه وتعالى من الشرع وهو العلم الذي يعنى بما جاءت الشريعة لحفظه فلا شك أنه علم عظيم ينبغي أن يهتم به طلاب العلم لا سيما في عصرنا فإن في عصر عظمت فيه جولة ما يسمى بالمقاصد على وجه قاصد او غير قاصد فيحتاج طلاب العلم ان يعرفوا الوجوه الشرعيه لعلم مقاصد الشريعه حتى يردوا على اهل الباطل الذين يهدمون فقه النصوص اليوم بحجه باطله وشبهة واهيه يسمونها مقاصد الشريعه اخترعوها من عند انفسهم تأصيلا أو تطبيقا فما أحوجنا إلى أن نعرف المنهج الشرعي في هذا الباب العظيم وأبدأ أول ما أبدأ في بيان هذا العلم ببيان الأمور التي إذا درسها طالب العلم حقا له أن يقول إنه درس علم مقاصد الشريعة وهو ما يسمى بمفردات العلم او بمسائل العلم وهذا من الاهميه بمكان ان طالب العلم اذا اراد ان يدرس علما ينبغي ان يبتدئ ذلك بالنظر الكلي في مفرداته ماذا يدرس في هذا العلم حتى يعلم على أي شيء يقبل وحتى يعرف هل درس هذا العلم أو لم يدرسه وما الذي بقي عليه منه وهذه طريقة مهمة ولذلك يا إخوة من الأشياء النافعة أنك إذا اشتريت كتابا تبدأ بقراءة ما يسمى بالفهرس أول ما تبدأ بالكتاب بالفهرس تقرأ الفهرس كاملا حتى تعرف مسائل هذا الكتاب فتقبل على علم وهذا يا إخوة هو سر قول العلماء إنه ينبغي لطالب الفقه أن يبدأ بقراءة متن ليس المراد أيها الإخوة أن يعبد الله بكلام الناس وإنما المراد أن يعرف مسائل العلم بحفظ هذا المتن فيصبح هذا الحفظ في ذهنه كالفهرس لمسائل العلم الشاهد نبدأ ببيان هذه المفردات التي ينبغي أن يدرسها طالب العلم إذا أراد أن يدرس مقاصد الشريعة وأولها تعريف مقاصد الشريعة تعريف مقاصد الشريعة والثاني موضوع مقاصد الشريعة والثالث مسائل مقاصد الشريعة والرابع استمداد مقاصد الشريعة والخامس فوائد علم مقاصد الشريعة والسادس حكم تعلم مقاصد الشريعة والسابع حكم تتبع مقاصد الشريعة وهذه إن شاء الله سنشرحها لكن نذكر الآن المفردات التي ينبغي أن يهتم بها والذي يليه علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه ثم تاريخ مقاصد الشريعة مع التعريف بأهم الكتب التي اعتنت بمقاصد الشريعة ثم إثبات مقاصد الشريعة إثبات مقاصد الشريعة وهذا من وجهين يا إخوة الوجه الأول إثبات وجود الشريعة وجود مقاصد الشريعة اثبات وجود مقاصد الشريعة والوجه الثاني كيف نعرف مقاصد الشريعة كيف نعرف مقاصد الشريعة والذي يليه تقسيمات مقاصد الشريعة وتقسيمات مقاصد الشريعة من جهتين تقسيمات مقاصد الشريعة من جهة التشريع من جهة التشريع والجهة الثانية تقسيمات مقاصد الشريعة من جهة الوقوع من المكلفين والذي يليه خصائص مقاصد الشريعة خصائص مقاصد الشريعة والذي يليه بيان المصالح والمفاسد بيان المصالح والمفاسد وما يتعلق بها من تعريفها ومراتبها وقواعدها ولا سيما عند التعارض والذي يليه مقاصد وضع الشريعة للإفهام أن يدرس مقاصد وضع الشريعة للإفهام والغالب أن يذكر العلماء تحت هذا امورا ثلاثة الأمر الأول أن الشريعة عربية أن الشريعة عربية الأمر الثاني أن الأمة أمية أن الأمة أمية والأمر الثالث أن أصول الأحكام أصلية وثانوية أن أصول الأحكام أصلية وثانوية والذي يليه أن أن يدرس نسبة مقاصد المكلفين إلى مقاصد الشريعة نسبة مقاصد المكلفين إلى مقاصد الشريعة والذي يليه خصائص الشريعة الإسلامية من جهة كمالها واتصافها بالعدل واتصافها برفع الحرج وعمومها ووسطيتها وكونها رحمة للعالمين هذه المفردات يا إخوة هي مفردات علم مقاصد الشريعة الكلية التي لا يصلح لطالب العلم أن يقول إنه درس مقاصد الشريعة حتى يدرسها وبعدها ينطلق إلى معرفة مفردات مقاصد الشريعة في كل أمر ونهي ونبدأ بالأمر الأول ألا وهو تعريف مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة أيها الاخوه كما تعلمون مركب إضافي والعلماء يقولون إن المركب الإضافي يحتاج في تعريفه إلى أمرين الأمر الأول تعريفه باعتباره مركبا أي بيان معنى كل كلمة منه على حدة بيان معنى كل كلمة منه على حدة فنبين معنى مقاصد ونبين معنى الشريعة والأمر الثاني تعريفه باعتباره لقبا على العلم ونبدأ بالأمر الأول وهو تعريف المقاصد باعتبار المفردات فنقول إن مقاصد الشريعة مركبة من كلمتين مقاصد والشريعة فنبدأ اولا يا إخوة بتعريف كلمة المقاصد المقاصد أيها الإخوة جمع مقصد جمع مقصد والمقصد مصدر ميمي مشتق من القصد والقصد في لغة العرب له معان، منها <تصفيق> الاعتماد ومعنى الاعتماد يا إخوة العمد إلى الشيء معنى الاعتماد العمد إلى الشيء والتوجه إليه نقول قصد الحجاج بيت الله أي عمدوا إلى بيت الله وتوجهوا إليه وتقول قصدت فلانا إذا توجهت إليه ومن معاني القصد أيضا الطريق المستقيم المؤدي إلى المطلوب الطريق المستقيم المؤدي إلى المطلوب يقول الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فصراط الله مستقيم يؤدي إلى المطلوب الذي هو رضا الله والجنة ومن معاني القصد السهل القريب يقال سفر قاصد أي سهل قريب ولذلك يقول الله عز وجل ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك يعني لو كان سفرا قريبا سهلا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ومن معاني القصد الاعتدال والتوسط الاعتدال والتوسط يقول الله عز وجل واقصد في مشيك قال المفسرون أيمشي مقتصدا عدلا بين الإبطاء والإسراء لا تتماوت في مشيتك فتمشي متماوتا ولا تسرع سرعة تذهب الوقا فامشي متوسطا عدلا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ القصد القصد تبلغ أي التوسط والاعتدال فمن سار إلى ربه على توسط واعتدال بلغ المطلوب وحقق المراد وكل هذه المعاني اللغوية يا إخوة تصلح لمقاصد الشريعة فمقاصد الشريعة مراده أرادها الله وهذا معنى الاعتماد والتوجه ومقاصد الشريعة سهلة قريبة لأنها من الدين والله قد جعل الدين قريبا ومقاصد الشريعة من صراط الله المستقيم الذي يؤدي إلى المطلوب لكن يقول الباحثون إن الصق المعاني بها هو الأول هو الأول والمقاصد في الاصطلاح يا إخوة هي المرادات هي المرادات ولذلك يا إخوان الشاطبي في الموافقات قال كتاب المقاصد ما قال كتاب مقاصد الشريعة؟ الكتاب المقاصد وسيأتي إن شاء الله ثم فصل المقاصد إلى قسمين مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين فالمقصود بالمقاصد المرادات والمرادات قد تكون من الشارع مراد الشارع من الحكم وقد تكون من المكلف مراد المكلف من الفعل مثلا نقول مراد الله من الصلاة ومراد المكلف من الصلاة مقصد الشارع من الصلاة ومقصد المكلف من الصلاة إذن المرادات المقاصد هكذا بدون إضافة معناها عند أهل العلم المرادات والمقصد هو المراد أما الكلمة الثانية فهي كلمة الشريعة والشريعة في اللغة يا إخوة مورد الشاربة الماء أي الطرق التي يسلكها الشاربة إلى الماء وفي الغالب أنها تكون من علو إلى سفل في الغالب أن الإنسان ينحدر إليها لماذا؟ لأن الغالب يا إخوة أن الماء يكون في المنخفضات وذلك في الغالب في اللغة أن الشريعة تطلق على الموارد التي ينحدر منها إلى الماء ولا زالت العرب حتى اليوم تسمي هذا شريعة فيسمون الطريق الذي بين الجبلين الذي ينزل منه شريعة والغالب أنه يوصل إلى الماء كذلك ايضا في لغة العرب الشريعة تطلق على الدين تطلق على الدين، فيقال شريعة عيسى وشريعة موسى وشريعة قريش أي دينهم، وتطلق أيضا على السنة والطريقة، تطلق أيضا على السنة والطريقة. أما الشريعة في الاصطلاح في اصطلاح العلماء، فالشريعة يا إخوة أولا لا تطلق إلا على ما جاء به الأنبياء. الشريعه لا تطلق الا على ما جاء به الانبياء فلا يقال شريعه افلاطون ولا يقال شريعه مثلا فوتو غرس او نحوه فالشريعه لا تطلق الا على ما جاء به الانبياء ثم ان الشريعه في الاصطلاح لها معنيان معنى عام يشمل الأنبياء جميعا وهذه قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الشريعة كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال فهو شريعة وهذا يشمل ما شرعه الله عز وجل لنوح عليه السلام من العقائد والأعمال وما شرعه لموسى وما شرعه لعيسى عليهما السلام وما شرعه لمحمد صلى الله عليه وسلم فكلها تسمى شريعة ولها معنى خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم والشريعة بالمعنى الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من العقائد والأحوال والعبادات والأعمال ما هي الشريعة المنسوبه لمحمد صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة لان كما قلنا إن الطريق لفهم الكتاب والسنة هو فهم سلف الأمة وهذا عام يشمل العقائد فالعقائد شريعة ويشمل الأحوال أحوال الناس ويشمل العبادات ويشمل الأعمال كلها تسمى شريعة وعليه يصح أن نقول عن الجامعة الإسلامية جامعة الشريعة ويصح أن نقول كلية الشريعة لأن الذي فيها العقائد والعبادات وما يتعلق بالقرآن والسنة وهناك معنى خاص لهذا المعنى الخاص أعني المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحبه الله ومن العلماء والعامة من يرى أن اسم الشريعة والشرع لا يقال إلا للأعمال التي تسمى بالفقه لا يقال إلا للأعمال التي تسمى بالفقه إذا العقيدة يا على هذا المعنى شريعة لا فتخرج العقيدة من اسم الشريعة ولذلك في الجامعة الآن يقولون كلية الشريعة لأن التخصص فيها في الفقه ويقولون عن كلية الدعوة كلية الدعوة والتخصص فيها في هذا من هذا الاطلاق الخاص وهو اطلاق الشريعة على الأعمال لكن المعروفة عند السلف وهو الذي ورد في النصوص أن الدين والفقه والشريعة تطلق على كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات هذا ما يتعلق بتعريف المفردات يا إخوة بقي الأهم وهو تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها لقبا على العلم ماذا تريدون بمقاصد الشريعة فنقول يا إخوة إنه لم يكن عند المتقدمين علم يسمى بعلم مقاصد الشريعة لكن مصطلح مقصود الشارع ومصطلح مقصود الشريعة ومصطلح مقصد الشارع كان موجودا عندهم وكانوا يطلقونه على بيان مرادات الله وهو المسمى بتعليل الأحكام بتعليل الأحكام أي تعليل الأحكام بالغايات المقصودة التي هي جلب المصالح ودرء المفاسد. إذا لو قال لنا قائل مقصود الشارع مقصود الشريعة مقاصد الشريعة هل كانت معروفة عند أهل العلم المتقدمين نقول أما باعتبارها علما فلا وأما اللفظ ومعناه فموجود وكانوا يطلقون اللفظ على تعليل الأحكام بالغايات المحمودة التي هي جلب المصالح ودر المفاسد فإن قال لقائل قد ادعيت دعوة فأثبتها أثبت أن اللفظ كان موجودا وأن المعنى كان موجودا فأقول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب وما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك فهنا الشيخ يقول وما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع أي مراد الشارع كان أحب وهذه قاعدة يا إخوة عند التعارض إذا تعارض عندك أمران فأيهما تقدم أبلغهما في تحقيق مقاصد الشريعة أحب وأولى فقد يتعارض عندك أمران أحدهما يحقق مقصدين والآخر يحقق مقصدا واحدا وكلاهما طيب فتقدم الذي يحقق مقصدين مثلا تعارض عندك طلب العلم في بلدك وطلب العلم في المدينة على فرض أن الطلب موجود هنا وهناك هنا نقول قد ننظر فنقول تقدم طلب العلم في بلدك من جهة أن طلبك العلم في بلدك مثلا يحقق مقصدين من مقاصد الشريعة أو أكثر لكن للتمثيل فقط أحدهما مثلا برك بأبويك وهذا من أعظم مقاصد الشريعة والثاني تحصيلك العلم وأما طلبك العلم في المدينة فإنما يحقق طلب العلم وقد ننظر وأذكر هذا حتى تعرفوا أن الوقائع تحتاج الى فقه فنقول إن طلبك العلم في المدينة اولى لا. لان طلبك العلم في المدينة مثلا يحقق مقاصد منها مثلا تحصيلك العلم منها صلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منها بعدك عن الفتن منها وجودك في بلد العقيدة فهذه مقاصد للشارع من مقاصد الشريعة فقد نقول هذا أحب من هذا الباب فهذه قضية عظيمة تبين لنا أهمية النظر في مقاصد الشريعة عند الامتثال وهذه جاءت عرضا لأن مقصودي فقط أن أثبت وجود اللفظ ومعناه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عائبا على قوم قال فاعرضوا عن مقصود الشارع ما هو مقصود الشارع سيأتي قال فاعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء فالمقصود بمقصود الشارع الحكمة من تشريع الأمر وقال القرافي رحمه الله مقصود الشارع ضبط الأموال على العباد مقصود الشارع ضبط الأموال على العباد أي مراد الشارع ضبط الأموال على العباد وقال ابن القيم رحمه الله مقصود الشارع من إراقة دم الهدي والأضحية التقرب إلى الله سبحانه التقرب إلى الله سبحانه وقال مقصود الشارع أي مراد الشارع وقال الغزالي صاحب المستصفى مبينا المقصود بمقصود الشارع عند العلماء قال ومقصود الشرع من الخلق خمسة ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم هذه مقاصد الشريعة أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم قال فكل ما يتضمن حفظ هذه, هذه الأصول فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة وقال الآمدي صاحب الإحكام في أصول الفقه المقصود من شرع الحكم إنما هو تحصيل المصلحة أو دفع المضرة إذن يا إخوة بان لنا أن اللفظ ليس محدثا اليوم بل كان معروفا عند اهل العيد وان معناه التعليل بجلب المصالح ودر المفاسد هذا الامر ايها الاخوه الى عند المتأخرين الى ما سمي بمقاصد الشريعة بعلم مقاصد الشريعة و اجتهد المتأخرون في تفسير مقاصد الشريعة او تعريف مقاصد الشريعة واصلح التعريفات في نظري ان يقال والله اعلم ان مقاصد الشريعة هي المعاني والحكم التي ارادها الله عز وجل في التشريعات هي المعاني والحكم التي ارادها الله عز وجل في التشريعات عموما وخصوصا لتحقيق عبوديته واصلاح العباد في المعاش والمعاد ما هي مقاصد الشريعه نقول المعاني والحكم التي ارادها الله عز وجل في التشريعات عموما وخصوصا لتحقيق عبوديته واصلاح العباد في المعاش والمعاد نشرح هذا التعريف قولنا المعاني يا إخوة المعاني جمع معنى والمراد بالمعنى العلة والمراد بالعلة الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده جلب مصلحة أو دفع مفسدة ما هي العلة وصف ظاهر منضبط اي لا, ت... لا يتفاوت يمكن ضبطه الذي يترتب على تشريع الحكم عنده جلب مصلحة او دفع مفسدة مثلا ما علة قصر الصلاه قد يقول قائل علة قصر الصلاة المشقة علة قصر الصلاة المشقة نقول هذا لا يصلح لماذا؟ لأن المشقة ليست منضبطة المشقة ليست منضبطة فلا تسمى علة وقد يقول قائل العلة السفر فنقول نعم لأن السفر وصف ظاهر منضبط يترتب على تشريع القصر عنده جلب المصلحه او درء المفسده فاول امر المعاني والحكم ما هي الحكم يا اخوه الحكم جمع حكمه وهي المعنى المناسب لتشريع الحكم اي انه ان الحكمه هي الامر الذي جعل الوصف صالحا لأن يكون علة الأمر الذي جعل الوصف صالحا لأن يكون علة مثل المشقة المشقة حكمة والسفر علة فالسفر فيه مشقة هذه المشقة جعلت السفر مناسبا لتشريع القصر لتشريع القصر فهذا يسمى عند العلماء بالحكمة والفرق بين الحكمة والعلة يا إخوة أن العلة لا بد أن تكون منضبطه أما الحكمة فقد لا تكون منضبطة وقد تكون منضبطة ولذلك يا إخوة الحكمة قد يعلل بها تبهوا المسألة أصولية الحكمة قد يعلل بها متى يعلل بها إذا كانت منضبطه فإنها تصبح علة أيضا والأمر الثاني أن العلة يعد بها الحكم إلى الفرع يعد بها الحكم إلى الفرع اما الحكمة فلا يعدى بها الحكم لو جاءنا انسان قال يشرع للمسافر ان يفطر في نهار رمضان لعلة السفر والحكمة في ذلك المشقة التي تلحقه فنقول يشرع للخبازي ان يفطر في نهار رمضان بجامع المشقة صحيح يا اخوة قد إنسان يقول الخباز الذي يجلس عند الفرن أمام النار أشد مشقة من المسافر إذن نعد الحكم إلى الخباز نقول هذا باطل لأنك عديت الحكم بالحكمة والحكمة لا يعد بها الحكم وإنما يعد به العلة. اذن قولنا الحكم بيناه قولنا التي أرادها الله هذا اللفظ يا إخوة هو الذي ورد في النصوص كقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر وفي هذه الجملة بيان أن المقاصد مرادة عند التشريع وهذا قول أهل السنة والجماعة كما سيأتينا إن شاء الله أن المقاصد مراد عند التشريع. الله عندما شرع القصاص أراد أن تكون فيه حياة شرع القصاص لأنه أراد أن تكون فيه حياة وهذا مهم وسيأتي بحث المسألة إن شاء الله عز وجل وقولنا لتحقيق وقولنا عموما وخصوصا لبيان يا اخوه ان مقاصد الشريعه قد تكون عامه في الشرع كله وقد تكون خاصه في بعض الشرع يعني ليس من شرط مقصود الشارع ان يكون ملحوظا في الشريعه كلها بل قد يلحظ في جزء من الشرع كما سياتي ان شاء الله في تقسيمات المقاصد وقولنا لتحقيق عبوديته هذا من الاهميه بمكان يا اخوه لان فيه التصريح بالحكمه الاعلى من التشريع الا وهي تحقيق عبوديه الله سبحانه وتعالى وهذا المقصد يا اخوه يكفي العبد في الامتثال يعني إذا جاءك الأمر ما المقصود الشرعي منه؟ المقصود الأعظم تحقيق عبادة الله فتمتثل الأمر جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى بعض الناس يقول أنا لا امتثل حتى أعرف ما المقصود ما الحكمة لماذا اعفي اللحية فبعض طلاب العلم يقول جوابه لا تحتاج أن تعرف الحكمة يكفي أنه أمر نقول لا الجواب أن المقصود أن تحقق عبوديتك لله بامتثال الأمر فهذا المقصود الأعظم وهناك مقصودات أخرى قد نعلمها وقد لا نعلمها كما سيأتي إن شاء الله وقولنا وإصلاح العباد في المعاش والمعاد فيه بيان أن الشريعة تقصد إصلاح العباد في معاشهم في دنياهم وفي أخراهم وهذا من الأهمية بمكان يا إخوة لأن من الناس من ظن أن الشريعة تقصد عمارة الآخرة فقط فأهمل الدنيا وجاء ببدعة الدروشة وجاء هناك من يعرفون بالدراويش فيما يعرف عند الصوفية لانهم ظنوا ان الشرع جاء لعماره الاخره والحقيقة انهم ما عرفوا الطريق الصحيح لعماره الاخره ولا عرفوا مقصود الشارع لان الطريق الصحيح لعماره الاخره باتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا بالابتداع فهذا وجه ولا عرفوا مقصود الشارع فإن الشارع يقصد إصلاح العباد في الدنيا والآخرة فيقصد عمارة الدنيا ويقصد عمارة الآخرة ومن الناس من ظن أن الشارع إنما يقصد عمارة الدنيا فبأي طريق صلحة الدنيا حصل مقصود الشارع وقد يهملون النصوص بهذه الشبهة يقولون مقصود الشارع أن تكون الدنيا صالحة فإذا حصل الصلاح بأي طريق فقد حصل مقصود الشارع ليس النص متعينا وهذا يكثر عند أصحاب السياسات والمناهج الجديدة فإنهم يتكئون على هذا الباب ويقولون الشارع يقصد المصلحة فإذا حصلت المصلحة حصل مقصود الشارع ولو بغير النص ولذلك كثير منهم الآن مثلا يردون النصوص المحكمة في طاعة ولاه الأمر بهذه الشبهة ويقولون إن المقصود إصلاح الدنيا فإذا كانت الدنيا تصلح بالمعارضة فالمعارضة مشروعه، وهذا باطل ورد للنصوص المحكمة فالشريعة جاءت لعمارة الدنيا وعمارة الآخرة وهذا أمر لا بد من التنبيه عليه وقد نبه عليه شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله في مواطن متعددة من مجموع الفتاوى وهو أن الشريعة جاءت لعمارة الدنيا وعمارة الآخرة لإصلاح العباد في المعاش والمعاد وهذا من الأهمية بمكان قبل أن نغادر هذا الأمر ينبغي أن ننبه أيها الاخوه إلى أن هذا العلم يسمى بأسماء فيسمى بعلم مقاصد الشريعة ويسمى بعلم مقاصد الشارع ويسمى بعلم المقاصد الشرعية ويسمى بعلم المقاصد أربعة أسماء فهل بينها فرق فنقول أما مقاصد الشريعة ومقاصد الشارع فلا فرق بينهما في المعنى لا فرق بينهما وأما المقاصد الشرعية فيرى بعض طلاب العلم أنه لا فرق بين قولنا مقاصد الشريعة والمقاصد الشرعية ويرى بعض طلاب العلم وهذا أصح أن بينهما فرقا لأن قولنا المقاصد الشرعية تدخل فيه مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين لأن الأصل في مقاصد المكلف أن توافق الشريعة فتكون شرعية فإذا قلنا المقاصد الشرعية ما الذي ينبغي أن نبحثه مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين اما مقاصد الشريعة فانما تكون خاصة بمقاصد الشارع فلا نبحث فيها الا مقاصد الشارع هذا واضح يا اخوه مقاصد الشريعة اذا قلنا مقاصد الشريعة لن ندرس الا ما يتعلق بمقصود الشارع اما مقصود المكلف الذي هو مباحث النية فلا يدخل في هذا وأما كلمة المقاصد فإن أردنا بأل الجنس فإنها تتفق مع المقاصد الشرعية ولذلك الشاطبي قال كتاب المقاصد ثم بين أن المقاصد نوعان مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين. كما سأنقل كلامه إن شاء الله وإذا أردنا بأل العهديه فإن المقصود يكون المقاصد الشريعة لأنها هي المعهودة إذن إذا أطلقنا المقاصد إذا أردنا بأل فتشمل مقاصد الشارع ومقاصد المكلفين وإذا أردنا بأل العهديه فإنها تكون خاصة بمقاصد الشريعة هذا ما يتعلق بتعريف مقاصد الشريعة أما ما يتعلق بموضوع علم مقاصد الشريعة ومسائله فإن لكل علم أيها الاخوه موضوعا ومسائل وبينهم ارتباط شديد فماذا يريد العلماء بالموضوع وماذا يريدون بالمسائل الموضوع يا اخوه عند اهل العلم هو الشيء الذي يبحث في العلم عن الاحوال العارضة له ذات الشيء ذات الشيء الذي يبحث في العلم عن الأحوال العارضة له وما هي المسائل المسائل معرفة الأحوال العارضة لذلك الشيء وأضرب لكم مثالا يقرب موضوع علم الطب البشري بدن الإنسان موضوع علم الطب البشري بدن الإنسان لماذا؟ لأنه يبحث فيه عن الأحوال العارضة لبدن الإنسان طيب ما مسائل الطب البشري؟ معرفة الأمراض التي تعرض للبدن التي تعرض للبدن إذن ما موضوع مقاصد الشريعة؟ موضوع مقاصد الشريعة يا إخوة الشرع. ما هو موضوع مقاصد الشريعة الشرع أي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة ما مسائل مقاصد الشريعة مسائل مقاصد الشريعة معرفة ما يريده الله من التشريع تأصيلا وتفريعا معرفة ما يريده الله من التشريع تأصيلا أي معرفة أصول المعرفة معرفة مقاصد الشريعة تفريعا أي معرفة أفراد المقاصد في كل أمر ونهي إذن ما موضوع مقاصد الشريعة شرع رب العالمين هذا هو موضوع مقاصد الشريعة الذي, ت... الذي يبحث فيها ما مسائله مسائله ما يعرض لهذا الشرع من جهة مراد الله سبحانه وتعالى كيف نعرفه وما هو التأصيل والتفريع وأما استمداد مقاصد الشريعة فإنها تستمد من الأدلة الشرعية من أين نأخذ مقاصد الشريعة من الأدلة الشرعية ومن علم العقيده فان العلم علم العقيده تستمد منه مباحث مقاصد الشريعه كمساله تعليل افعال الله التي هي لب علم المقاصد وركن علم المقاصد كما سياتي ان شاء الله عز وجل ايضا يستمد من الأحكام الشرعيه من جهه تصورها المقاصد يا إخوة تتعلق بالأحكام كيف نعرف المقاصد إذا لم نعرف الأحكام إذا لا بد من معرفة الأحكام حتى نعرف المقاصد إذا مقاصد الشريعه تستمد من ثلاثة أمور الأدلة الشرعية علم العق علم العقيدة الأحكام الفقهية من جهتي تصورها وأختم الدرس اليوم بالكلام عن فوائد علم مقاصد الشريعة ما الذي نبتغيه من دراسة علم مقاصد الشريعة ما الفوائد التي تعود علينا من دراسة علم مقاصد الشريعة فأقول أيها الاخوه إن مقاصد الشريعة لها فوائد جليلة الشأن عظيمة الأثر ومن تلك الفوائد ان معرفه مقاصد الشريعه تزيد المؤمن ايمانا بكمال الله سبحانه وتعالى وتزيد ايمان المؤمن وبالتالي تزيد ايمانه بكمال الشريعه وأنها مصلحه لكل زمان ومكان انتبهوا يا معرفه مقاصد الشريعة تزيد المؤمن ايمانا بكمال الله سبحانه وتعالى لأنه إذا عرف حكم الله في التشريع اطمأن قلبه أكثر بهذا الأمر ويزداد بذلك ايمانا وبالتالي يزداد ايمانا بكمال الشريعة وأنها مصلحة لكل زمان ومكان يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل انه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحه وحكمه هي الغايه المقصوده بالفعل بل افعاله سبحانه صادره عن حكمه بالغه لاجلها فعل كما هي ناشئه عن اسباب بها فعل وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا وقال وهذا شأن الحكيم اللطيف الخبير البر المحسن قال وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الام الإمكان وان تزاحمت قدم اهمها واجلها وان فاتت ادناهما وتعطيل المفاسد الخالصه او الراجحه بحسب الامكان وان تزاحمت عطل اعظمها فسادا باحتمال ادناهما ثم ياتي وجه الشاهد على هذه الفائده قال وعلى هذا وضع احكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم فمعرفة المقاصد يا اخوه تزيد المؤمن إيمانا بهذا فالحكم دالة على كمال علم الله سبحانه وتعالى وعلى كمال حكمته وعلى كمال لطفه بعباده وإحسانه إليه وقال أيضا أي ابن القيم رحمه الله إن كل ما خلقه وأمر به فله فيه حكمة بالغة وآيات باهرة التدبر في شرع الله يعلم منه المؤمن آيات باهره تزيده إيمانا ومن أعظم التدبر التدبر في مقصود الشارع من الأحكام وقال ابن تيمية رحمه الله إن العقل الصريح إن العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلا لا لحكمة فهو اولى بالنقص ممن فعل لحكمة كانت معدومة ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب كونها فيه يعني يقول لانه يتكلم مع الأشاعر كما سيأتينا إن شاء الله الذين يقولون إن إثبات الحكمة والإرادة عند التشريع فيه نقص وتنقص لله يرد عليهم يقول بالعكس إثبات الحكمة والمقاصد عند التشريع فيه بيان كمال الله سبحانه وتعالى وسأشرح هذا ان شاء الله عند طرح المسألة الفائدة الثانية أيها الاخوه أن من يتعلم علم المقاصد الشرعية يعرف المنهج الشرعي الصحيح الذي تعرف به مرادات الله سبحانه وتعالى من شرعه وبالتالي يعرف المناهج الفاسدة التي تنسب بها بعض المقاصد إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من الأهمية بمكان لاسيما في زماننا هذا فإن المقاصد التي تنسب إلى الله اليوم كثيرة جدا. وتهدم بها الأحكام الشرعية سمعت مرة من يقول إن مقصود الشارع من وضع الحجاب على الرأس أن تستر المرأة شعرها وبالتالي إذا سترت المرأة شعرها بأي ساتر حصل مقصود الشارع نتج من هذا أنه يجوز للمرأة أن تستر شعرها بالباروكة بالشعر المستعار ويكون ذلك حجابا وظن الجاهل أنه جاء للأمة بحل في قضية الحجاب في أوروبا قال تذهب إلى المدرسة بالباروكة وقد غطت شعرها وهذا غيظ من فيض مما تهدر به وسائل الاتصال اليوم فطالب العلم إذا عرف مقاصد الشريعة يعرف الأصول التي تعرف بها مقاصد الشريعة وبالتالي يعرف الأصول الفاسدة التي تخالف ذلك وبالتالي يستطيع الحكم على أفراد المقاصد التي تدعى الفائدة الثالثة أن من يعرف المقاصد يعرف مراتب المصالح والمفاسد وهذا مهم يا إخوة في الامتثال كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل الفائدة الرابعة أنها تعين على فهم النصوص معرفة مقاصد الشريعة تعين على فهم النصوص فهما صحيحا فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة, عن خطبة الرجل على خطبة أخي فإذا عرف المسلم او طالب العلم ان من مقاصد الشريعة العظيمة جمع قلوب المؤمنين على الحق فهم هذا النص فهما صحيحا وفهم ما المراد به وهو ان النهي انما هو عن خطبة الرجل على خطبة اخيه وعن بيع الرجل على بيع اخيه اذا حصل حصل الركون فركنت المرأة إلى الرجل وسيأتي ان شاء الله بيان هذا الأمر الخامس أو الفائدة الخامسة أنها تعين على فهم القياس وعلى إثباته وعلى تطبيقه تطبيقا صحيحا لأن مقاصد الشريعة تتعلق بالتعليل ولب القياس هو التعليل الفائدة السابعة ان معرفه مقاصد الشريعه تكون ادعى للتسليم بما جاء به الشرع وأدعى لقبول الاحكام الشرعيه وتزيد النفس طمانينه باحكام الشريعه والنفس ايها الاخوه مجبوله على الامتثال لما عرفت حكمته فاذا عرفت النفس الحكمه كان ذلك ادعى للتسليم وإذا تاملنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا وجدناها مليئه ببيان المقاصد للمخاطبين ليكون ذلك ادعى للقبول ولذلك يقول بعض اهل العلم انه ما ورد امر في شان عظيم إلا وبيّنت فيه الحكمة لأنه أدعى للتسليم فمثلا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول هذا الأمر ثم جاء بيان الحكمة إذا دعاكم لما يحييكم يعني واعلموا انه لا يدعوكم الا لما يحييكم فاذا علم العبد ان امر النبي صلى الله عليه وسلم او امر الله في كتابه فيه حياته الصحيحه السليمه المستقيمه كان ذلك ادعى للتسليم والامتثال ولذلك نحن نقول يا اخوه ما من أمر ورد في الكتاب والسنة إلا وفيه الحياة الطيبة للمؤمن اخذا من هذه الحكمة التي ذكرها الله عز وجل أيضا قول الله عز وجل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكي هنا يا إخوة استجيبوا لربكم ما بعده بيان للحكمة استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يعني استجيبوا لربكم لتسلموا من قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي لا ملجا لكم فيه من دون الله سبحانه وتعالى ففي هذا بيان للحكمة من أجل أن يكون ذلك أدعى للتسليم هذا ما يتعلق بهذه المباحث التي أردنا يعني بسطها وطرحها وإن شاء الله عز وجل نكمل يعني غدا ما يتعلق بهذا ونجيب إلى يعني نأخذ خمس دقائق فقط ان شاء الله اليوم يقول الأخ المقاصد التي ذكرت في وضع اليدين على الصدر تحصيل الخشوع فهل يقال ذلك بعد الركوع لوجود قولين بذلك نقول على كل حال يعني وضع اليدين على الصدر منه ما هو سنة باتفاق أعني القبض من حيث الجملة وهو وضع اليدين قبل الركوع ومنه ما هو محل نظر بين أهل العلم وهو وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع والعلماء مختلفون في السنة فمن أهل العلم من يقول إن السنه هي القبض لأنه مسكوت عنه بعد الركوع ومن أهل العلم من يقول إن السنه هي السد لأنه مسكوت عنه بعد الركوع أما الأول فيقول لأن الأصل في القيام القبض فلما سكت عنه عاد إلى الأصل وأما الثاني فيقول لأن الأصل في الأعمال التوقيف فلما سكت عنه فالأصل فيه العدم والذين يرون أن السنة هي القبض بعد الركوع يؤيدون هذا بهذه المسألة وهو أن الحكمة التي يمكن أن تفهم من وضع اليدين على الصدر قبل الركوع موجودة في وضع اليدين على الصدر بعد الركوع وعلى كل حال الذي أراه الله أعلم أن السنة هي القبض لكني أقول لطلاب العلم إن هذه المسألة من المسائل التي تحتملها السنة فلا ينبغي أن تكون موضع نزاع ولا ينبغي أن تكون موضع حب وبغض ولا ينبغي أن تكون موضع وصف بسني وعدمه بعض الناس إذا كان يقبض إذا رأى شخصا يقبض أحبه قال هذا على السنة وإذا رأاه يسدل قال يعني نفر من شيئا والعكس بالعكس وكلا الأمرين غير مستقيم بل هذه المسألة مما تحتملها السنة على الوجهين ففي كل خير وإن كنت كما قلت الذي ظهر لي بعد دراسة المسألة دراسة مطولة أن القبض هو السنة يعني هذا سؤال عريض يقول ما نصيحتكم لطالب له اخلاق غير محموده والله يا اخوان ما منا الا ولا ولا سيمه ونحن نعيش في هذا الزمن هذا الزمن غريب والمسألة تحتاج الى مجاهده تحتاج الى مجاهده تحتاج الى صبر وهذا هذا الامر يحتاج الى كلام طويل لكن في الحقيقه يا اخوه والله نحن بحاجه بحاجه ماسه في هذا الزمان الى الاخلاق فيما بيننا وإلى الأخلاق في بيوتنا نحن بحاجة ماسة جدا لهذا الأمر ورأس هذه الأخلاق تقوى الله أن نتقي الله في إخواننا نتقي الله في أعراضهم نتقي الله في المسلمين نتقي الله في بيوتنا على الوجه الشرعي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى يقول يذكر الفقهاء أنه لا بد من ملاحظة مقاصد الشريعة عند تقرير الأحكام ألا يكفي أن يتبع الفقيه الدليل وإن كان هذا محصلا للمقاصد فما فائدة هذا التنبيه بملاحظه المقاصد أقول إن الخلل إنما يكون إذا ظن الظن أن هناك انفصاما بين الدليل والمقاصد والكمال يكون إذا علم المسلم أن الدليل يدل على المقاصد والحكم يقرر بالدليل ويقرر بالحكمة ويكون ذلك من باب توارد الأدلة كما يقرر بالدليل من القرآن والسنة إذا دل القرآن كفى إذا دل القرآن كفى لكن نذكر الدليل من السنة ونذكر الدليل من الإجماع من باب توارد الأدلة ولا يعني أن القرآن يكفي أن لا نذكر الأدلة الأخرى ايضا بيان المقصد من الدليل هو من فقه الدليل ألسنا مأمورين بتدبر الأدلة ومن تدبر الأدلة أن نعرف الحكمة والحكمة لكن بضابط مهم سنبدأ به درسنا غدا إن شاء الله عندما نتكلم عن حكم تعلم المقاصد وحكم تتبع المقاصد هناك ان شاء الله سنتكلم عن هذه المسألة اسال الله عز وجل أن يشرح صدورنا للحق وأن يثبتنا على السنة والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم